ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل طبار شكور أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محير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 ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من سبيل